يحسبون كل صيحة عليهم هم العدو فاحذرهم طات لهم الله أن لا يُفكون وإذا قيل لهم تعالوا يستغفر لكم رسول الله لو ورؤوسهم ورأيتهم يصدون وهم مستكبرون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 ولله خزائن السماوات والأرض ولكن المنافقين لا يفطهون يقولون لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل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 وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ وَأَنفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُم مِّن قَبْلِ أَن يَأْتِيَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ ۖ ثُمَّ يَقُولَ رَبِّ لَوْلَا أَخَّرْتَنِي إِلَىٰ أَجَلٍ قَرِيبٍ